أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لبلغ فَإِذْ نَرَى رَبَّنَا نَقَضِ اسْتِثْكَابَ رُسُلِنَا إِنَّ أَنفُسَهُمْ كَبِيرًا يوم يرون الملائكة تنابش رايما إذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقديمًا. فجعلناهم هباء منثرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يُرْمَنَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَمَّا يَعْضُ الظَّالِبُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِتْ تَقَدَّتْ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا